إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغل يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا 114. بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا 115. إن الله يعلم ما تفعلون 116. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم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 114. الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم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 بعدما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها غفور رحيم